بسم الله الرحمن الرحيم أعتذر إليكم اليوم قد كنتم مشغلا ببعض من الشيء لكن نكمل إن شاء الله للمبتداناه نقول وبالله التوفيق خبر الأحاد المقضون المستقبل القرائم وقد تكلمنا عليه وعنده أنواع فآخرت الشيخان مشهور إذا كانت له طرق يعني كثيرة لكن لا تبلغ حد التواتر الخبر المستقبل لا إما بعرفنا بعد ذلك تقسيم الخبر المقبول إلى معمول به وغير معمول به إلى معمول به وغير معمول به وعلى هذا يدعونا إلى الكلام على المحكم ومختلف الحديث ما هو الحديث المحكم وما هو الحديث المختلف فيه الحديث المحكم هو الحديث الذي سلم من المعارضة يعني ليس ثمة حديث آخر يماثله في القوة يعارضه في المعنى يعارضه في البلاغه هذا هو المحكم هذا هو الحديث المفكر الذي سلم من المعارضه واكثر الاحاديث على هذا النحو واكثر الاحاديث على هذا النحو وامر بالنسبه لمختلف الحديث فهو الحديث الذي يبدو للناظر في اوله ولكنه أن بينه وبين حديث آخر تعارض في المعنى تعارض في المعنى وهذا التعارض إنما هو في يعني وجهة نظر الناظري وإنه في حققة الأمر لا تعارض بينهما لأن الكلام كله صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مناقضة يعني لا يوجد في كلام رسول الله, الله سلم ما ينقض بعضه بعضا طيب أما يتعلق مختلف الحديث الذي هذا وصفته كيف العمل يعني إذا وجدنا حديث ووجدنا آخر حديث آخر يعارضوا بالمانع كيف نعمل بها نقول وبالله التوفيق يعني يصار إلى الجمع بين الحديثين يعني هذا الحديث يعني يدل على شيء وهذا الحديث الآخر يدل على شيء آخر لا لا يتعارض مع ما يدل عليه الحديث السابق لا يتعارض عليه الحديث السابق مثل يضربون ذلك بامتناك الحديث لا عذوى ونطيره وانا هذا ترى سطر يعني قوله باسم ابن عذوى في دليل العدوى وقوله صلى الله عليه وسلم قبل المشروب تراركم ليس في من العدوى فما هو المبدئ هنا وما هو المستند هنا نقول المبنيون ما كان يعتقده الجاهليون من أن المرض يمتقن بذاته إلى المخالق إلى المخالق لصاحبه إلى المخالق لصاحب ذلك المرض وأما قال صلى الله عليه وسلم فرم المجلوم لأخذ بالأسباب والاستعاد عن المواطن التي فيها الأوبعة التي يمكن أن تنتقل ولكن انتقالها ليس بذاتها وإنما هو بتقدير من المونى سبحانه وتعالى بتقدير من الله تبارك وتعالى إذا وجدنا حديثين متعارضين نشتهد بالجمع نحن نخفض إذا, إذا أمكن الجمع بينهما تعين الجمع بينهما إذا أمكن الجمع تعين ويجب أن يُعمل بكلا الحديثين ولا يُعمل بأحدهم أن دون الآخر وإذا لم يمكن الجمع بمجهد من الوجود فإذا عرفنا المتقدم وعرفنا المتأخر يكون المتأخر ناسخ للمتقدم يكون المتأخر ناسخ وتقدم فيُعمل بالحديث المتاخر المتأخر ويُبطرح الحديث المتقدم وإذا لم يعلم التاريخ أخوهماq sights يصار إلى وجه من أوجه الترشيح وقد عدت أوجه الترشيح يعني عدها بعض الأعمى كمحمد بن موسى الحاسم يعني عدها أكثر من خطف الوجه من أوجه الترشيح وإذا تعذر الترشيح وهذا نادر جدا بل ربما لا لا يكون ثمة حديث يعني بهذا الشكل توقفنا عن العمل بهما حتى يظهر لنا مرجح توقفنا أن نعان عن العمل بهم حتى يظهر لنا مرجح أشهر المصنفات التي صنفت لهذا النوع من الحديث هذا العلم لما كان علما عويصا ويحتاج إلى مقدرة يعني وساءة علم واطلاع واسع لم يتفضل التعريف به إلا الجهابذة الكبارة كإمام الشافعي وكبد قتيبة وكذلك الطحاوي وغير يعني وغيره لما نتمكن في العلم وبلغ ما سبته العالمه تبي الامام الشافعي كتب كتاب, كتاب سمى توله بالحديث والامام ابن قدامه الدينوري عبد الله بن موسى انشا الكتاب سماه تعوييل مختار بالحديث والامام الطحاوي الف كتابه مشكل الاداه الى غير ذلك من الكتب التي اهلت في هذا يعني النوع من الحديث اذن عرفنا ان هذا النوع من الحديث وان كان قد توفرت فيه شرايط القبول الا انه ربما لا يعمل به الا انه ربما لا يعمل به وهذا من لا ايضا من الاحاديث التي يعني يكون الحديث فيها صحيحا ولا يعمل به الحديث منسوخ الحديث المنسوخ فيوضع في والنسخ يعني شاهر والنسخ يعني يعني كتابه كتابه وشك كذلك بالسنة يعني حقيقه النسخ هو رفع يعني الشارع لشاقب متقدم بحكم يعني منه متاخر ياتي حكم متقدم ثم ياتي حكم في ينسخ ذلك الحكم المتقدم ينسخ ذلك الحكم المتقدم وهذا ايضا من العلوم المهمة في غمز مختلف الحديث وهو صعب ايضا وهو صعب لا يتبطل لو ولا الى يتمكن منه الا الراسخ في العلم واشهر المبرزين فيه الامام الشافعي رحمه الله فقد كانت له في اليد الطولة والسابقة الأولى قال الإمام أحمد لعب الراوة لعب الوارة محمد بن مسلم بن وارة قال له لما قدم مصر كتبت كتب الشافعي قال لا قال فردت ما علمنا المزمنة من المفسر ولا ناسخ الحديث من منسوقه حتى جالسنا الإمام الشافعي رحمه الله قال بماذا يعرف النسخ بماذا يعرف الناسخ من المنسخ يعرف الناس كما المنسوخ بأمور إما بالتصريح بنفس الحديث يكون بالتصريح كقول النبي صلى الله عليه وسلم كنتم هي تقرأ عن بيارس الخمور يعني متخدما أنا بزوروها فقالوا أنا بزوروها ناسة من حكم المتخدر فإنها تذكركم من او أو بقول الصحابي كأن يقول الصحابي مثلا كان آخر الأمرين تركوا مضوي من ممسة النار أو بدلالة الإجماع أو بدلالة الإجماع كان ينعقد الإجماع على أن هذا الحديث منسوخ فمن شرب القمض يجلدوه فإن عاد في الرابعة يقتلوه هذا الحديث يقول الإمام الترميلي لم يعمل به أحد أشهر, أشهر الكتب التي أولفت بالناسخ والمنسوخ في عندنا كتاب محمد بن موسى الحاسمي عن اعتبار في الناسخ والمنسوخ من الأثاث وفيه الناسخ والمنسوخ من الإمام الأحمن وتجريد الأحاديث المنسوخ عن ابن الجوزي وهذه ذلك من الكتب التي سوف نبث من الحديث الناسخ والمنسوخ من الحديث ال وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث المقبول وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث المقبول وننتقل الى الفصل الثالث الخبر المردود الخبر المردود الخبر المردود فيه مبحث المبحث الاول الضعيف والمبحث الثاني المردود بسبب سقط من الاسناد والمبحث الثالث المردود بسبب الطعن في الراوي هو حقيقه الحديث الضعيف اما يكون ضعف بسبب السقط واما ان يكون ضعف بسبب الطعن بالراوي او اما يكون ضعف بسبب الطعن في الخبر المردود وأصلاب رد الله أكبر الخبر المردود وأصلاب رده وأصلابه رده الخبر المردود هو الذي لم يترجح سدق المقبل به هو الذي لم نترجح صدق المخبر به وذلك لفقده يعني لفقد يعني شرط من شروط القبول التي مضت معنا في مبحث الحديث المقبول وإقسام الحديث المردود وأشباب رده يعني الحديث أو المردود يعني قسم إلى أقسام كثيرة بلغ بها بعضهم يعني أثنان أربعين قسما وأطلقوا على كثير من تلك الأقسام أسماء خاصة بها ومنها ما لم يطلقوا عليه اسم خاصا طبعا بالنسبه لكنها الى اسئله بالرد فكثير ولكن ارجع الى شبابي لي الوقت في الاسلام او الطاهر الراوي او الطاهر الراوي وذكرك عند هذا الحد يعني صلاه العشاء وذلك ان شاء الله في لقاء القادم ونسال الله الجميع التوفيق